فحديثنا اليوم عن اسم كريم من اسماء الله سبحانه وتعالى وهو اسمه عز وجل الملك اسمه سبحانه وتعالى الملك وما في معناه من اسماء الله سبحانه وتعالى مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين يعني تقرا بقراءتين متواترتين مالك يوم الدين ومالك يوم الدين ومالك الملك قل الله هم مالك الملك اموات الملكة من تشاء وملك الملوك كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اغيظ الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الملوك في رواة إن أخنع الأسماء أخنع يعني أذل وأحقر الأسماء عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الملوك. وقال راوي الحديث قال شاهان شاه أو شاهن شاه بمعنى ملك الملوك هذا أغيض الأسماء أو أخنع الأسماء ويعني أغيض الأسماء عند الله وأخنع الأسماء احقرها وأزلها عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الملوك. وقال الروي قال شاه شاهان شاه أو شاهن شاه اللي هو إيه باللغة الفارسية شاهان هو الملوك وشاه بمعنى ملك لا ملك إلا الله عز وجل هو سبحانه وتعالى ملك الملوك وحده سبحانه وتعالى فهذا اسم لا يليق إلا بالله عز وجل اسم ملك الملوك هذا من الأسماء التي لا تنبغي إلا لله عز وجل ولما حصل يعني في العصر الأخير هذا أيضا لما تسمى اللي هو حاكم ايران السابق سمى نفسه شاهن شاه شاه فاخزاه الله تعالى وأذله في الدنيا يعني قبل الآخرة حسابه على الله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم بمصيره لكن في الدنيا يعني فقد ملكه صار مريضا لا يجد من يعالجه حتى جاء يعالج هنا في أمريكا وأوقف عنه العلاج وصار يبحث عن من يداويه من أمراضه وكذا فجعله الله سبحانه وتعالى ايه لضعفه وزوال ملكه فهذا من الاسماء التي يعني اراد الله سبحانه وتعالى الا ينازع فيها والا يتسمى بها غيره سبحانه وتعالى فهذه الاسماء لرب العالمين سبحانه وتعالى اسم الملك ومالك الملك ومالك يوم الدين وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى اسم الملك جاء في كتاب الله تعالى في مواضع كثيرة منها إيه؟ قوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس وقال تعالى فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت هذا كان الادعية التي يكسر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء بها إذا قام إلى الصلاة كان يقول إيه اللهم انت الملك لا اله الا انت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ختم الوتر يعني بعد الانتهاء من الوتر ويسلم التسليمتين يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس, سبحان الملك القدوس يقولها مرات ويمد بها صوته عليه الصلاة والسلام يمد بها صوته وهذه من من السنن يعني النبوية بعد الانتهاء من تسليمه الوتر ان تقول ثلاث مرات سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد بها صوته يعني يرفع بها صوته عليه الصلاة والسلام حتى يعني يسمع من حوله فهذه الأسماء يعني تفيد اتصال الله سبحانه وتعالى بصفة الملك أن الملك لله سبحانه وتعالى وهذا المعنى أيضا في كتاب الله تعالى له الملك في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى له الملك عز وجل الملك كله لله سبحانه وتعالى وحده وفي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد فيثني على الله سبحانه وتعالى بأنه الملك وأنه له الملك سبحانه وتعالى والملك هو النافذ الأمر في ملكه النافذ الأمر في ملكه هذا معنى الملك يعني الملك تأتي من الملك بمعنى نفوذ الأمر في ملكه فالله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وملك يوم الدين المالك بمعنى ان يوم الدين يوم الحساب مملوك لله سبحانه وتعالى وكل ما في السماوات وما في الارض فهو مملوك لله سبحانه وتعالى وهو الملك بمعنى الحاكم سبحانه وتعالى الذي ينفذ أمره وينفذ قضاءه. فليس كل مالك ينفذ أمره وتصرفه فيما يملك طيب، هذه الأسماء أيضا تفيد أن الملك الحقيقي التام هو لرب العالمين سبحانه وتعالى الملك الحقيقي التام هو لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده وذلك أن البشر قد يكون لهم شيء من الملك لكنه ملك غير حقيقي وغير تام ويكون مقيدا ومحدودا غير تام ويكون ملكا عارضا يعني غير دائم وغير ثابت أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو الملك الدائم الثابت الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال ملك الملوك وله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى له الملك بينما غير الله سبحانه وتعالى قد يكون له ملك عارض يعني هذا الملك انتقل إليه عن غيره لم يكن له قبل أن يولد وقبل أن يتولى الملك فلم يكن هذا الملك إيه له وإنما انتقل إلي هذا الملك يعني صار ملكا إيه عارضا سواء الملك اللي هو بمعنى الحكم أو الملك بمعنى امتلاك شيء لان الملك يعني من معانيه أيضا الملك هو الحكم وبمعنى امتلاك الشيء ف ملكية البشر على ما يملكون من أراض وبيوت وأموال وامتعة وغير ذلك فهذا ملك إيه؟ يعني عارض ليس ملكا إيه حقيقيا ذاتيا أما ملك الله سبحانه وتعالى فهو الملك الذاتي الدائم أما ملك البشر فهذا ملك عارض ومستمد من تمليك الله سبحانه وتعالى إياهم هذا الشيء وملك عارض بمعنى أنه كانوا لا يملكونه كانوا لا يملكونه ثم انتقل الملك إليه من هذه الأشياء كانت الأرض هذه الأرض التي نحن عليه إنسان يملك قطعة أرض ما كان يملكها قبل ذلك كان يملكها قبله أقوام آخرون ثم ماتوا فزال الملك عنهم وانتقل الملك إليه ثم لا يلبس أن يزول الملك عنه إما في حياته وإما بالسبب مماته ثم يوم القيامة الجميع يأتي فردا يأتي فردا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فإذا ملك البشر ملك يعني عارض سواء الملك اللي هو بمعنى تملك بعض الأشياء أو الملك بمعنى الحكم ونفوذ الأمر هذا كله إيه أشياء عارضة وليست ذاتية يعني من ذاتهم وإنما هي يعني هذا الملك مستمد من تمليك الله سبحانه وتعالى لهم ورفع الله سبحانه وتعالى بعض الناس درجات على بعض ليبلوهم سبحانه وتعالى ويختبرهم فيجعل لبعضهم يعني ملكا ونفوزا على غيرهم وأيضا تصرف البشر فيما يملكون وحتى تصرف الملوك والحكام في ممالكهم تصرف غيرتان يعني ما الملك الذي له مملكة لا يحيط علما بنواحي هذه المملكة يعني أي حاكم الآن يملك يقول ملك المملكة الفلانية يقفى عليه كثير مما يقع في أرجاء مملكته ويقول معارضون وله كذا وأشياء يعني تقضى في مملكته على غير مشيئته وعلى غير إرادته فليس لملك سوى الله سبحانه وتعالى الملك التام والتصرف التام فيما يملك يعني وفق مشيئته وإرادته ولا حتى يعني علم محيط باركان ملكه وما يجري في ملكه بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل له الملك التام فهذا الكون كله مملوك لله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه شيء سبحانه وتعالى وكل هذا الكون يعني وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى ثم إنه يوم القيامة بعد أن يزول هذا الملك العارض الذي اتصف به بعض البشر يزول عنهم يوم القيامة ويبقى الملك إيه؟ لله سبحانه وتعالى يعني في الدنيا قد يوصف بعض الناس بالملك كما في قول الله سبحانه وتعالى وقال الملك اتوني به وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان الله وصف عبدا من عبيدي بأنه ملك يعني لهم ملك محدود يليق بعجز هذا الحاكم هذا كان ملكا على مصر او كذا حاكما على بلد ملكه محدود وتصرفه محدود وفي وقت محدود يعني محدود من جهه الزمان ومن جهه المكان ومن جهه يعني محدودية التصرف مثلا وقال تعالى ايه واما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل كفينة الغصب كله ملك محدود اما يوم القيامة فيزول هذا الملك العارض المحدود كله عن البشر ويعني يكون الملك كله لله سبحانه وتعالى جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك فيقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول أنا الملك وكذلك أيضا يعني بعد أن يفني الله سبحانه وتعالى من على الأرض ما قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان يوم القيامه الله سبحانه الله تعالى يفني ايه الجميع ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى ثم ينادي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول انا الملك انا الملك اين ملوك الارض اين الجبارون اين المتكبرون والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يقص على اصحابه هذا في خطبه جمعه كان الرسول عليه الصلاه يخطب على المنبر فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه وقال يطوي الله عز وجل إيه؟ الأرض بشماله والسماوات بيمينهم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك ويهزهن يقول أنا الملك أنا الملك اين ملوك الارض اين الجبارون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يهزهن يقول انا الملك انا الملك يقول الصحابه رضي الله عنهم فجعل المنبر يرتج برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويهزهن يقول انا الملك انا الملك حتى قلنا لا يخرن به الصحابه قال لا يخرن المنبر برسول الله عليه الصلاه والسلام وهو يعني يحدث يعني عن رب العالمين سبحانه وتعالى انه يقبض ايه الارض بشماله والسموات بيمينه سبحانه وتعالى ويهزهن يقول انا الملك انا الملك أين ملوك الارض أين الجبارون أين المتكبرون فلا يجيب أحد يقول الله تعالى من الملك اليوم فلا يجيب أحد في فيجيب رب العالمين سبحانه وتعالى نفسه فيقول لله الواحد القهار كما في قول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى كذلك أيضا من معاني اسم الله سبحانه وتعالى الملك ومما يستفاد من اسمه سبحانه وتعالى الملك عز وجل أن الله سبحانه وتعالى ليس لأحد عليه منة أو فضل في ملكه سبحانه وتعالى بخلاف البشر بخلاف البشر ولهذا فلا يملك احد الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لا يملك احد الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى وبهذا يعني اجاب الله سبحانه وتعالى عن شبهات المشركين المشركون كانوا يعبدون الاوثان ويعبدون يعني من يظنونهم من الصالحين وكذا ويقولون شفعاؤنا عند الله وكانوا يضربون المثل يضربون المثل للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين يقولون يعني ملوك الأرض يقول الله تعالى هو الملك والملك لا تستطيع أن تعرض عليه حاجتك مباشرة تحتاج إلى شفيع أو وسيط يعني يشفع لك عند الملك لا تستطيع أن تصل مباشرة إيه إليه ولكن تحتاج إلى يعني وسطاء يشفعون لك عند الملك تعالى, تعالى الله عما يقولون فيزعمون أن الله سبحانه وتعالى كملوك الأرض يحتاج إلى واثط أو شفيع يعني في تبليغ حوائجك وتبليغ مسائلك فهذا من القياس الفاسد الباطل الذي يعني بين سبحانه وتعالى بطلانه في كتابه الكريم الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو سبحانه وتعالى إيه قريب وإذا سألت عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى واسطه في السؤال سل ما تشأ جميع عبد لله سبحانه ومماليك له سبحانه وتعالى ومع ذلك فإنه من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه أنه إيه يجيب مسألتهم يقول إيه كما سمعنا في الحديث كل ليلة ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا ويقول أنا الملك وأنا الملك منزل الذي يدعوني فأستجيب له هو سبحانه وتعالى هو يطلب من الناس يقول أدعوني حتى أستجيب لكم وأعطيكم مسألتكم فالله سبحانه وتعالى ليس كملوك الأرض ملوك الأرض يحتاجون إلى وسطاء لأسباب متعددة يعني قد يكون هذا الملك يعني بسبب قلة علمه تخفى عليه حوائج رعيته ملوك الأرض لماذا يحتاجون إلى وسطاء إما لقلة علمه يعني الملوك الأرض لا يمكن أن يحيط علمهم بحوائج رعيتهم رعياتهم لهم حوائج لا تصل إليهم فيحتاج إلى من يوصل إلى الملك يعني وينمي إليه علم المحتاجين أو لقسوة قلبه وقلة رحمته حتى وهو يعلم حوائج رعيته ومع ذلك لا يقضي لهم حوائجهم فيحتاج من يرقق قلبه فتبحث ثم ان هؤلاء الوسطاء الذين يستشفعوا بهم عند الملوك في الدنيا يعني اما ان هذا الوسيط اما انه قريب للملك بينه بين وبين الملك يعني نسب او قرابة فلاجل ذلك يعني يستحيي الملك منه او يعني يكرمه لاجل هذه القرابة أو أنه شخص له منه أو فضل على الملك أو أنه ساعده ساعد الملك مثلا في الوصول إلى ملكه فالملك يرد له المعروف بمساعدته لا غير ذلك يعني من الأمور التي كلها منتفية عن رب العالمين سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من البشر نسب ولا قرابه سبحانه وتعالى الخلق جميعا عبيد لله سبحانه علمه واسع ومحيط بجميع ملكه سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يسترحمه ثم إنه ليس لأحد من البشر منه على رب العالمين سبحانه وتعالى بل الجميع محتاج إلى الله سبحانه وتعالى فلأجل ذلك إذا أردت أن تسأل فسلي الله سبحانه وتعالى مباشرة لا تذهب إلى وسطاء يعني تطلب منهم أن يطلبوا من الله وإنما اطلب أنت من الله سبحانه وتعالى مباشرة. ففي هذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مسقال زرة في السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قالوا هنا إيه؟ نفى الله سبحانه وتعالى عمن يدعى من دونه نفى الله تعالى عنهم أربعة أشياء أو شيء نفى عنهم يعني امتلاك ذرة في السماوات أو في الأرض ليس لأحد من البشر ولا ممن يدعى مع الله سبحانه وتعالى من الآلهة الباطلة والمعبودات الباطلة لا يملكون مثقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في ليس لهم ملك يعني على مثقال ذره في السماوات ولا في الارض كلها ملك لله سبحانه وتعالى يعني العبد مستخلف من الله سبحانه وتعالى الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. يعني حتى الانسان اذا كان يملك عقارا ولا يملك ليس ملكا ايه حقيقيا ان الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى انما انت مستخلف فيها ولا تلبس ايه تزول عن فهم لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في وما لهم فيهما من شرك يعني ليس شركاء لله سبحانه وتعالى في ملكيه مثقال ذره في السماوات والارض يعني ليس لهم ملك مستقل ولا حتى ايه يعني شراكه مع الله سبحانه وتعالى في امتلاك شيء في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ظهير بمعنى معين يعني ولا كان احدهم ايه معينا لله سبحانه وتعالى على يعني الملك بل ايه يعني الله <تصفيق> سبحانه وتعالى غني عن العالم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى هذه يعني معاني هذا الاسم الايه الكريم اسم الملك نأتي إلى حظ العبد من هذا الاسم كل كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هناك يعني حظ للعبد من هذا الاسم يعني ما الذي عليك أن تفعله يعني وتؤمن به فيما يتعلق بهذا الاسم الكريم فمن يعني حظ العبد من هذا الاسم يعني إثبات الملك التام لله سبحانه وتعالى أولا أن تثبت الملك التام لله سبحانه وتعالى وتؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى والملك التام لله عز وجل كما وضحنا ثم ثانيا نفي الملك عن من سوى الله سبحانه وتعالى فلا تتعلق بغير الله تعلم انه لا ملك الا الله سبحانه وتعالى يعني الملك التام الحقيقي انما هو لله وحده وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فملكه يعني قاصر وعارض يوشك ان يزول فلا يتعلق طلبك بملك من ملوك الأرض ولا سلطان أو مسؤول تعلم أن الملكة ماهو لله وحده فلا تتعلق بسوى الله سبحانه وتعالى ولا تتخذ شفعاء يشفعون لك عند الله سبحانه وتعالى إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة حوائجك تقصد الله سبحانه وتعالى في حوائجك مباشرة ولا تتخذ إيه وسائط في السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى ان الله تعالى هو الملك الحق سبحانه وتعالى وكذلك يعني من ايضا من حظ العبد من هذا لسم تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى اذا علمت ان الله تعالى هو الملك علمت انك انت المملوك اذا كان الله هو الملك اذا انت المملوك وانت العبد المملوك لرب العالمين سبحانه وتعالى فتحقق الايه العبودية لله سبحانه وتعالى وتكون عبدا لله مطيعا له سبحانه وتعالى لأنه هو الملك الحق سبحانه وتعالى ثم كذلك أيضا مما يذكره العلماء هنا يعني أنه حيث إن العبد له يعني ملك قاصر ومحدود وعارض ففي هذا الملك القاصر المحدود العارض عليك أن تكون يعني محسنا إلى الخلق عادلا رحيما فالله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك عز وجل وهو يعني رحيم بمماليكه يعدل فيهم ويحسن إليهم سبحانه وتعالى فإذا ولاك الله تعالى شيئا من الملك على يعني قصوره وكونه يعني عارضا ومحدودا مع ذلك إيه عليك أن تكون فيه إيه يعني محسنا إلى الخلق ميثرا عليهم وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه فشق عليهم عليه علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شر دعاء الحكمه إن شر دعاء الحطمة احد دخل على يعني ملك من الملوك فوعظه وقال له إيه؟ يعني إن شر زعاء الفطمه والمذوسة قال هذا يعني الراعي الذي إيه يكون يعني قاسيا على غنمه يعني يؤذي رعيته ويتسلط عليهم فيعني إذا أعطاك الله تعالى شيئا من الملك فاعلم أنك مملوك لله سبحانه وتعالى والجزاء من جنس العمل كما تحب أن يعاملك يعني من هو ملك عليك وهو رب العالمين سبحانه وتعالى فمن ملكك الله أمره فأحسن إيه, إيه إليه ويعني أحد إيه الخلفاء يعني لما حضرته الوفاة قال إيه قال اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه يا من لا يزول ملكه من قد زال ملكه فملك البشر يعني الى زوال وملك الله سبحانه وتعالى والملك التام الدائم نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك صلى الله عليه